إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا فاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عِينٍ حَامِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قُوْمًا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 يذَلِكَ وَقَدأَ حَطنَا بِماَا لديْهِ خبَر ثمُتَّبَ صَبَبًا حتىَ إذَا بَلَغ بَينَ السُدنِ وَجدَ مِن دُِهِ مَا قَوْمَ ال ل يَكادُونَ يَفقَهونَ قولا.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 قُل مَّا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قُلْنَا فُخُوّ